إذ جعلتم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسقة وزادكم في الخلق بسقة فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالون فأجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأكنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أتجادلونني في أسماء سميتمها وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا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 قد جاءتكم بينت من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصوت إن فيأخذكم عذاب أليم